يا من حوى ورد الرياض بخده يا من حوى ورد الرياض بخده وحكى قطيب الخيزران بقدري تعجز السيف الذي جردن نور عينك امضال المضارب تحدي كل السيوف جواقع الجنرال فأحسم لحقك قاضي عني في غندي إن شئت تقتل فأنت محكم من لا يعارض سيد في عبديه. Thank yeah. you. يا شباب وكل يوم في احمد يا لا, لا وكل يوم احمد وكل Saf hijrah al-Yaman, ala. La saf hijrah al-Yaman, La saf hijrah al-Yaman, ala. La saf أنّا <تصفيق> فنع